بوك تو شهزدهسه اي شهست ستة وستون ستة ضمائر الملكية واحد ضمائر الملكية واحد يا موي سڤوي انا يا الخاص بي انا يا الخاص بي يا انا لا اجد مفتاحي انا لا اجد مفتاحي ja ne mogu naći moju, svoju, voznu, kartu. Ana la ajedu tazkara safari. Ana la ajedu tazkara safari. Ti tvoj. Anta, kaf, alhassu bik. Anta, ka. هل وجدت مفتاحك هل وجدت مفتاحك هل وجدت تذكره سفرك هل وجدت تذكرت سفرك ون هو ها الخاص به هو ها به. هل تعرف اين مفتاحه هل تعرف اين مفتاحه شلي جية جو ووزن كارت هل تعرف أين تذكرت سفره؟ هل تعرف أين تذكرت سفره؟ أنا هي ها الخاص بها هي ها الخاص بها؟ Njen novac nestao. nastao. Kad dajat nukudaha. Da nukudaha. Njena kreditna kartica je također nestala. Wa kad dajat ajdan bitaqatuhal i'timaniya. Wa kad dajat ajdan bitaqatuhal Naše nahu na alhosu bina Nahn, na elhos bina naš djeed je bolestan aduna mor Ža morrijet naša baka je bolesna جَدَّتُنَا بِعَافِيَ ви vaše أنتم أنتن كُم كُن الخاص بكم بكُن أنتم أنتن كُم كُن الخاص بكم بكُن ديецو گده يه واش اين ابوكم يا اطفال اين ابوكم يا اطفال ديتو gdje يا اطفال